هذه النشيدة من دار المبتدى نزعل ونتكبر وحنا من الطين والكل مننا صد الأكبر خوية نفخر نقول على الصادقة وهي علينا في الحقيقة قوية ننسى نهايتنا وعلى وين ماشين وننسى الزمان اللي جمعنا سويا المشكلة ما هي بحاجة لتقمين أولاهي بعد يا ناس صعبة القضية أولاهي بعد يا ناس صعبة القضية تكبر وحنا من الطين والكل منا صاد الأكبر خوية نفخر نقول إنا على صادقين وهي علينا في الحقيقة قوية ذكر رقم كفك هلا فيك وهلي أنا القوي اللي يمزح خوية كلها تغيب وصورتك داخل العين ويبقى لحبك في خطو خفوقي ويبقى لحبك في خفوقي بقياه نزعل ونتكبر وحدنا من الطين والكل منه صد الاكبر خوي مر ندور على نحن <مصرح> لو يجيب الناشين وما نفتر بدام المحبة نديا خلك قوي لا تحتكرك الشياطين قبل الفوات وقبل وقت المني ذبل الفوات وذبل وقت المنيه نزعل ونتكبر وحنا من الطين والكل منا صد الاكبر خويا نفخر نقول إننا على الصدق في الحقيقة قوية وهي علينا في الحقيقة قوية هذه النشيدة إهداء من منتدى الكندري دوت كوم.